بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا وانفس حملات وقرن سنجاريات يسرى فالمقسمات ام 129. فالمقسمات أم مُخْتَلِفُونَ فَكٌ عَنْهُمْ مَنْ أُفِك قُتِلَ الْخَاصُّ نَذِيرُهُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ 117. هذا الذي كنتم به تستعجلون 118. إن God. يصيرون وفي السماء and my go oh. Surah al Thank um. you. us mm -hmm. 129. من شيء أفت عليه الله عَزَّ وَمَصَّ قَتُوهُمْ يَنْظُرُونَ قَامَ تَقُومُ مِنَ الصَّيَامِ وَمَا كانوا Thank you. को in WOMEN! Well, إِلَّذِينَ <تصفيق> نَظَرُوا